شبكة الملسجم تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك مما Szanowni Państwo, Panie i Panie أجدك عائلاً فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما الساب ربك فاتبِس بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لك صدرك عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك ورفع لك ذكرك فإنما الله السميع السميع. ما على السدر السرى فإذا فرغ تنفس وإلى ربك فوصد. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ الذين امنوا وعملوا صالحات فلهم اجر مريم ومن فانقوا الله شبكه الملتزم الإسلامية